سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لِسُنَّةِ الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وَأَيْدِيَكُمْ عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التقوى وكانوا أَحَقَّ بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمِنِينَ